الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ه د ن ا ا ل ش ر ا ط المستقيم ش ر ا ط الذين أ ن ع م ت عليهم راي ا ل م ح ب و ب عليهم ولا ا ل ل آ م ن و ا لا تدخلوا ب و ل ن بلا ي إ اي ؤ ذ ن ل ك م إ ل ى ط ع ا م غيرنا ضرينه إ ولكن إ ذ ا دعيتم فدخو ل ا ف إ ذ ا طعمتم فاذا ت ش م س ت أ ن س ي ن ل ح د ي ث إ ن ذلكم كان يؤذن ا ل ب ي ف ي س ت ح ي منكم والله لا يستحيي موسوعه ن الحق إ ذ ا أ ل النابلسي س أ و ه و ر ء ح ا ذ ك م أ ط ل ل ق ل و ب ه م و م ا كان ل ك م أن ت ؤ ذ و ا ر س و ل ا ل ل ه ولا أن و ج ه من بعد ه أ ب د ا إ ن ذ ل ك ك ا ن ع ا د الله ع ظ ي م ا إ ن تبدو شيئا أ و تفوقا ان الله كان بكل ش ي ء ع ظ ي م ا ل ا ج ن ا ح ع ل ي ه نفي ابادى إ خ و ا ن ه ن و ل ا أبناء ا خ و ع ه ن ا ل ن ا ئ ه ن و ل ا س ي ل ل ع أ ي م ا ن ن واتقين ا ل ل ه إن ا ل ل ه ك ا ن م ل ه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 ا ل ذ ي ن ي ؤ ذ و ن المؤمنين و ا ل م ؤ م ن ا ت بغير مكتسب فقد احتملوا ب ه ت ا ن ا واثم م ب ي ن ا يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك و ب ن ا ت ك ونساء المؤمنين يدنين ع ل ي ه فلا يؤديه وكان الله غفور ا ر ح ي م ا ل ئ اللم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض و ا ا ل م ر ت ف و ن في ا ل م د ي ن ة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا ق ل ي ل ا ملعونين ملعونين أ ي ن م ا تقفوا خذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد ل س ن ة الله تبديلا ي س أ ل ك الناس عن الساعه قل إ ن م ا علمها عيناه لعل الساعة ت ك وقريبا ن إ ن الله لعن الكافرين سعيرا خالدين فيها أمدا لا ع ن ل ك ا ف ر ي ن و ع د ه م س ع ي ر ا خ ا ل د ي ن ف ي ه ا أمدا ل ا ي ج د و ن و ل ي ا ولا نصيرا يوم تقلبهم ج ه في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسول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 يصلح ل ك م أعمالكم و ي غ ف ر لكم ذ ن و ب ك م ومن ي ط ع ل ه ورسوله فقد ف النابلسي فوزا عظيما إنا عرضنا أ م ا ة على ل والأرض ل س م ا ا ا و و ت ج ا ف أ ن أن ي ح م ل ل ع ا و أ ش ف ق ن م ن ه ا و ح م ل ه ا س ل ا ن ي ه إ ن ه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما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 لا ي ع ز و ع ن ه م ث ق ا ل ذرة في ا ل س م ا ا و ت و ل ا ف ي ا ل أ ر ض و ل ا أصغر من ذ ل ك و ل ا أكبر ل ا س ل ا ب م ب ي ن ليجزي ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت والذين سعوا في آ ي ا ت ن ا معاجزين أ و ل ئ ك هل ل ن ك موسوعه ك م إ ذ ا مزقت ك ل ممزقا إ ن ك م ل ف ي خ ل ق جديد أ ف ت ر ل ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا به جنة ب ل ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن ن و ب ا ل آ خ ر ة في ا ل ع ذ ا ا ب و ل ض ل الحسنى ا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 ولقد اتينا داود منا فضليات ما نؤومي معه الطير والنا له الحديد انا اعمل سابقات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعبدون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر سلنا له عين القطر عين ومن الجن من يعمل بين يديه ب إ ذ ن ربه ومن يزر منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارم ي وتماثيل وجفان كالدواب وقدون الراس ي ا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 ل و كانوا ي ع ل م و ن الدكتور غ ي ب ما لبثوا محمد راتب ك م و ا ل ن ا ب ل ط ي ب ورب ة غفور ف أ ع ر ض و ا ف أ ر س ل ن ا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي اكل خلط و أ ث ل و س ي ء من سدر قليل ذلك ت ز ي ن ا ه م بما كفروا وهل ن ت ا ز ي إ ل ا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ق ر ا ظ ا ه ر ة وقدرنا فيها السير سيروا فيها د ي ا ل ي و أ ي ا م ا امنين فقالوا ربنا باعد بين أ س ف ا ر ن ا وظلموا انفسهم فجعلناهم أ ح ا د ي ث ومزقناهم ك ل ممزقا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 ولكن ادنى ل حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العليل ا كبير قل م ن يرزقكم من السماوات والارض قل الله ل ف ض ي ل الدكتور م ح راتب النابلسي بيننا ل ح موسوعه الفتاح ل ل قل ي م أ ر و ن ا ل ذ ي ن ألحقتم به ش ر ك ا ء كلا ب ل هو ي للعلوم ز ز ي ا ح ك ي م الاسلاميه أ ر س ن ك موسوعه لكم ن ا ع و ل ا ت ت س و ن و ق ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و للعلوم ا ل ا س ل ا م مغفروفون ي م و ل الذين ا س ت و ع ف و النابلسي ذ ي س ت ك ر و و ا د ا ت لكم ما م ؤ ن ق ا للعلوم ا ذ ي ن استكبروا الاسلاميه م م ج ر قال الذين ا س ت و ع ف و النابلسي ذ ي س ت ك ر و ا ب م ك ر و للعلوم ا ا ل ن ه ر ت أ ر و ن ن ا أن نكفر ب ا ل ل ونجعل ه له ن ا و أ س ر ا ا ل ا م العذاب هل يجزون إلا يجزون م ا ا ك ن و ا ي ع م ل و ن و م ا أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة من نذير إ للعلوم ا مطرفها ا ر ل ا نحن أكثر و ا ل ا أ م ي ه م ن ي س و ع ه ا ل ن ا س ل ا ي ع للعلوم م وما م و و ن ا أ ك م ا من ل الاسلاميه والذين ي س ع و ن آياتنا أولئك في م ع ج ز ي ن أولئك ه ا ل ع ذ ا ب محضرون ق ل إن ربي ب ي س ط ا للعلوم ر ز ق م من ن يشاء ب ا د ه ويقدر ه ا أ ن ف ق ا م من ي فهو ه وهو خ ي ر ا ل ر ا ز ق ويوم ي ح ش ر ه م ك م ي ع ا ثم ي ق و ل للملائكة أ ه ؤ ل ا ء إ ي ا ك م ك ا ن و ا ي ع ب د و ن ق ا ل و ا س ب ح ا ن ك ظ ل م و ا ذ و ق ا عذاب لو انهم التي ك ت آ ي ا ا ت ن ب ي ن ا ا ت ق ل و ا م ان هذا إلا رتب يريد أ يصدكم عما كان يعبد آ ب ا ؤ ك م وقالوا ما هذا إ ل ا إ ف ك م وقال الذين كفروا موسوعه النابلسي للعلوم ا أ ل ن ا إ ل ي نذير ه م من قبلك وكذب ا ل ذ ي ن م ي ه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 موسوعه النابلسي ك م أجري, أجري للعلوم ى كل شيء قل الاسلاميه و ب قل ا و م و ي و ع ه النابلسي ي للعلوم إن اكتديت الاسلاميه إ فلا فوت وأخذوا من مكان وقالوا آ م ن ا به و أ ن ا ل ه التناوش من مكان بعيد ف ق د كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما ي س ت ه و ن كما فعل ب أ ش ي ا ع ه م من قبل